أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ننس احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من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 جميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله الغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرا عنهم سيئاتهم ولنجزيانهم ولنجزيانهم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 وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةَ الْخَطَايَاكُمْ وَالنَّحْمَ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ نِشَاءَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا قالهم وافطالم مع افطالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فان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 وسن وهو تخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبتغوا الى الله الرزق واعبدوه واعذوه واشكروه اليه ترجعون وان وتكذبوا فقد كذب من من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين اولم يروا كيف يهدي الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله ياسين بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي او نصير والذين كفروا ب بِرَحْمَتِي وَأَولائِكَ لَوْ عَذَابٌ أَلِيم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ انما اتخذتم من دون الله اوثانا وادت بينكم في حياه الدنيا ثم يوم القيامه يصر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واواكم من نار وما لكم من ناصرين فامن له هلود وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة وجعلنا في ذريته النبوة ضُوءَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ ضَلَّ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ااننكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ وَلَنَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِذًا فَأْتُوا بِسَبْعَةَ كِبَارٍ فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لا ننجيننه واهله ان لم وآتهم كانت من الغابرين ولئن اجاوت سننا لوطا سي ابيهم سي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 ريجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية تذكرة لقوم يعقلون وإلى 117. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 118. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وَطَغَوْا وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ مَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ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 إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَفْعَلُ مِنْ قِبَلٍ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَن يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا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 ان لجاهم العذاب ولا ياتينهم ذوثه ولا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطت بالكافرين يوم يغشىهم العذاب ي فَأَنْتَهِي مِنْ وَمِن تَحْتَ أَرْضُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ في غرف لا نبوئ انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيما نعمه اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين يرزقها الله يرزقها وانياكم وهو السميع العليم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يفكون الله يُرِيدُ بَالِي مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَايَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ